ومن تقي السيئات يومئذ فقدر حنته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقتل الله اكبر من مقتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قُل رَّبَّنَا أَمَتَّنَا ثُمَّ تَنثِينُ وَأَحْيَيْتَ نَثْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُم وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ بَدَأَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار